بِسَنفِرِ لِلغَائِبُ هُمْ آنَكَانُوا كَنَفُورٌ وَحِيمَا وَلَا Yes, don't fool me, me. Bunker! <laughs> أَنْ يُؤْلِنَ سَمُوسٌ مَيْتًا فِي لَجٍّ لَا يَنْتَظِرُهُ إِلَّا ذَلَفُهُ وَحِيمًا وَمَنْ يَنِ فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما قالع ثمن لن ka <laughs>